ما في صوت الصوت واضح تكلمنا عن المياه عند الحنابلة وذكرنا ان المياه عندهم عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله اخواني حيا يلا الجميع قلنا ان المياه عند الحنابلة على ثلاثة انواع كما هو قول الجمهور وانهم يقسمون الماء الى طهور وطاهر ونجس وختمنا الكلام في ذلك ذلك الباب على أن الماء النجس عند الحنابلة كما هو عند الشافعية على نوعين الماء النجس عندهم على نوعين النوع الأول الماء المتغير بالنجاسه سواء كان قليلا أو كثيرا تغير لونه او طعمه او ريحه اذا تغير فهذا اصلا محل اجماع فهذا النوع هو محل اجماع والنوع الثاني من انواع الماء النجس وهو الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء نعم الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء ما ذكره الشافعيه والحنابل من ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه ينجس ولو لم يتغير الماء القليل الذي هو دون القلتين اما إذا بلغ القلتين إذا بلغ القلتين فانه لا ينجس كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس فالقلتان تذكرون بينا القلتين في الاوعيه المكعبة ما كان ذراعاً وربعاً طولاً في ذراع وربع عرضاً في ذراع وربع عمقاً أو ارتفاع وهذا يعادل وعاء مكعبا حجمه 60 سنتيمترا مكعبا 60 في 60 في 60 وإذا كان الوعاء مدور فالمدور المدور له قاعدتان دائريتان قطر القاعده القاعده منهما ذراع في ذراعين ونصف عمقا ذراع قطرا في ذراعين ونصف عمقا وهذا باللتر يعادل 200 وكم و94 لتر تقريبا 294 كما ارجح في هذا الباب والله اعلم وقلنا ان ذكر القلتين انما هو تقريب فلو كان 290 لترا فحكمه حكم الماء الكثير قال المصنف عليه رحمة الله تعالى في كتابه اخصر المختصرة فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا ان يكون ذهبا أو فضه أو مضابا باحدهما لكن تباح ضبه يسيرة من فضه لحاجه وما لم تعلم نجاسته من آنيه من آنيه كفار وثيابهم طاهرة يحتمل ان يكون وما لم تعلم نجاسته من آنيه كفار وثيابهم طاهره ولعله اجود ولا يطهر جلد ميته بدباغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه والمنفصل من حي كميتته هذا الفصل عقده المصنف للكلام على احكام الآنية هذا الفصل معقود للكلام على احكام الآنية قال المصنف عليه رحمة الله تعالى كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله هذا هو الاصل الاصل في الأشياء الاباحه الأصل في الأشياء الاباحه واستعمال الاواني استعمال الاواني لا شك أن الأصل فيه الاباحه والله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه فدل على ان الاصر الاباح هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا نعم قال كل اناء هذا يشمل اناء, إناء النحاس واناء الحديد واناء الخشب ولو كان هذا الاناء من ذمرق سابين يا اخي الحبيب لا ت... لا تعجل علي انا الان اشرح القلب العبارة كلمة كلمه لازم عند قوله كل اناءي لازمته عند قوله كل اناءي ساتي على التفريق بين الاتحاد والاستعانه بارك الله فيك فأقول هذا الإناء سواء كان من خشب أو من زمرد أو من غير ذلك من أصناف ما يتخذ منه الأواني فإنه الأصل فيه الإباحة إذا كان مصنوعا من شيء طاهر إذا كان مصنوعا من شيء طاهر الإناء الاناء جمعه آنيه وجمع الانيه اواني فالاو هي جمع الجمع جمع وجمع اناء طيب اذا سواء كان الاناء ثمينا او غير ثمين فانه يباح اتخاذه وسطها هنا يستثنون شيئا وهو ان يكون الاناء من عظم آدمي وجلده لو كان من عظم آدمي او من جلد آدمي هل يباح اتخاذ اناء منه او استعماله لا يباح الحرمه الادمي قال يباح اتخاذه واستعماله الاستعمال في نحو اكل وشرب وطهاره ان يتطهر يتوضا من اناء, اناء ذهب او فضه هنا يجوز له ان يتطهر عفوا يجوز له ان يتطهر من هذا الاناء هل سياتي اخي الكريم في آخر الكلام الله اكبر على الان قبل قليل والمنفصل من الحيين كما جاء ستاتي هذه النزهه لو نترك الأسئلة من كان لديه سؤال يكتب السؤال عنده ثم يطرح السؤال في اخر الدرس لانه الدرس يسجل مقاطعه قد تشوش على السامع بارك الله فيك اقول يا الكرام نجوز له ان يستعمل غير الان ان يجوز له ان يتوضا فيها وياكل منها ويشرب ويجوز له ان يكتحل من هذه الان وكذلك يجوز له الاتخاذ والاتخاذ هو الاقتناء الاتخاذ هو الاقتناء الاقتناء ليس هو استعمالا قد توضع الانيه للقنيه توضع لانها تحطم مثلا لا تستعمل فهذا متخذ وليس مستعمل هذا متخذ وليس مستعملا والقاعده انما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئه الاستعامه كيف يعني الان حرم استعمال آلات له حرم استعمال آلات له مثل العود فبناء على ذلك نقول انه يحرم اتخاذها ايوه على هيئة استعمال ياتي انسان ويتخذ هذا هذه الآله وهي آله العود عنده يقول اقتنيها عندي نقول احرم اتخاذها لانه حرم استعماله قال المؤلف الا أن يكون ذهبا يعني الا أن يكون الاناء ذهبا او فضه طيب قوله كل اناء طاهر كلمه طاهر هذه لو كان مصنوعا من جلد كلب هل يباح استعماله اتخاذه واستعماله لا يباح لا يباح وسيأتي الكلام على جلد المائدة في آخر هذا الفصل الذهب والفضة جاء فيها نص حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين لا تشربوا في آنية الذهب والفضة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها او صحافهما فانه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الاخره نعم هذا بالنسبة للبل ما نعم كلام صحيح لكن سياتي النبي عليه الصلاه والسلام هنا ينهى عن الاكل والشرب في انيه الذهب والفضه وجاء في الحديث الاخر الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا وعيد شديد لكن لاحظوا ان النهي هنا عن الاكل وعن الشرب في هذه النصوص وجماهير الفقهاء على ان النهي يعم كل الوان الاستعمال كل الوان الاستعمال المحرم استعمال الذهب والفضه الا ما استثني كما سياتي ان شاء الله فعلى هذا نقول ما وجه تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للفقهاء في ذلك أدلة من هذه الأدلة أنه جاء في آخر الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر قالوا هذا يدل على العموم فإن آنية الذهب والفضة للكفار في الدنيا وهي لكم في الاخره وكذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى لما حرم اكل الربا حرم استعمال الربا من كل وجه وفي كل غرض فكذلك هنا يذكر الأكل والشرب لانهما اعلى صور الاستعمال لا على أن ذلك يختص بالأكل والشرب فاذا كان الأكل وهو يحتاج اليه كثيرا وكذلك الشرب وهو يحتاج اليه اكثر يمنع في ان يتذابوا الشربه فغيروه ما من باب اولى قال الا ان يكون ذهبا وتا او مضببا باحدهما المضبب بالذهب محرم مطلقا والضبه طب مثل اللحام مثل اللحام اذا كسر الاناء فهنا نحتاج الى ثلب ذي شيء بماده من الذهب فهي فكوننا نضبب الاناء بضبه من ذهب هذا محرم وضبه العسجدي حرم مطلقه كذا الامام النووي يحقق وضبه العسجدي العسل الذهب حرم مطلقه فقال امام النووي حققا واما ضبه الفضه قال المؤلف عنها لكن تباح ضبه يسيره من فضه لحاجه هذا المستفاد تباح ضبه الفضه لكن ليس على الاطلاق بدليل قوله قبل ذلك او مضطبا باحده مضطب الفضله الاصل فيه التحريم لكن ابيحت الضبة اليسيرة وهنا سؤال ما حد كونها يسيره ما هو الحد قال الحد في ذلك العرف فاذا كانت كبيرة عرفا لم تجز انتم معي ايها الكرام منتبهون نقول اليسيرة قالوا اذا كانت كبيرة لم تجز وكونها من فضه فاذا كانت من ذهب لم تجز وقولهم لحاجة ارادوا بذلك الا تكون لغرض الزينه ما هي التي لا تكون لغرض الزينه الانيه ان لا يكون اتخاذ هذه الانيه لاجل الزينه لكن ان كانت لغرض آخر فيجوز واستدل على ذلك بما جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث انس أن, أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه الشعب هكذا بفتح الشين على وزن الصدق وهي في المعنى مثل الاقتصاد. تتخذ مكان الصدع مكان الشعب سلسلة من الطبق. هذا ورد. يقول المؤلف وما لم تعلم نجاسته من آنيه كفار وثيابهم طاهره اذا آنيه الكفار الاصل فيها انها طاهره آنيه الكفار الاصل فيها انها انها ما لم تعلم نجاستها وقولنا تعلم هنا يعني بيتيقن نجاستها وذكر الثياب هنا ما وجهه ونحن نتكلم عن باب الانيه لماذا ذكر الثياب للمناسبه عندما تكلم عن انيتهم ناسب أن نتكلم عن ثيابهم والمعتمد في المذهب ان ثياب الكفار الاصل فيها الطهاره ولو وليت اوراتهم مثل السراويل طهاره هذا المعتمد في المذهب ما لم نعلم نجاستها ما لم نتيقن نجاستها هذه الروايه المعتمد قال المؤلف ولا يظهر جلد ميتته بـدباغ. الحنابلة يرون أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. يعني جلد الميتة كما نعلم نجس. وحكى الإجماع على ذلك وإن كان خالف بعض المتأخرين. لكن يدل على نجاسة جلد الميتة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره الماء والقرف انه نجس اذا دبغ الاهاب فقد طهر لكن الحنابل قالوا ان الدباغ لا يطهر الجلد كنا الميت نجس وجلدها منه فينجس بموت الحيوان فإذا دبغ وعرفنا معنى الدباغ وعرفنا معنى الدباغ هو معالجه للجلد واستخدام بعض المواد لاجل ازاله ما فيه من العفونه والنتن ثم يجفف ويشمس وما ذلك والان هناك الطرق الحديثه الآن في الدبغ ما حجه الحنابلة في ان الدباغه لا تطهر قالوا دليلنا حديث عبد الله بن عكيم وهذا الحديث فيه ان كتابا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم اليهم قبل موته بشهر أو شهرين وفيه الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب قال الاهاب هو ملء اهاب الجلد والحقيقه وليس من هدف هذا الدرس هو الوقوف عند راجح المسائل او في كل مسألة لكن المترجح حقيقة هو قول, قول الجمهور من ان الدباغه يطهر بل قيل ان في الدبغ تراب 15 حديثا بان الجلده تطهر بالدباغ يصير طاهرا واما ما استدل به الحنابلة حديث عبد الله بن عكيم فهذا الحديث معلول معلول بالاضطراب ويرد بالجهاله ولكن العلال بالجهالة فيه فيه كلام فيه نظر اكثر و لو صح هذا الحديث فيمكن أن يجاب بأن الاهاب هو الجلد قبل أن يذبغ فاما اذا ذبغ فقد دلت بقيه الاحاديث على أن الدباغه مطهر وهنا سؤال ما مناسبة الكلام على طهاره جلد الميت في باب الانيه والجواب أن ذلك واضح لان الاناء قد اتخذ من الجلود واضح الاناء قد اتخذ من الجلد يباح عند الحنابلة استعمال استعمال جلد الميتة على وجه لا يتعدى في اليابسات مثلا في اليابسة هذا جائز عندهم لكن يحكمون على هذا الجلد بانه لانه ماذا بانه ميت قال المؤلف وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحره كل اجزاء الميتة من العظم ومن القرن ومن العظم وغير ذلك نيس كل ذلك نيس و مثل ذلك في الجلد والريش والوبر والصوف عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله سلكي كل ذلك نجس قال الا شعرا ونحوه هنا سنخرج الريش والصوف والوبر يعني العبارة الأولى عندما نقول كل اجزائها نجسه كل اجزائها نجسه يتبادر إلى الذهن أن ذلك يشمل كل اجزاء الميت لكن اخرجوا من ذلك الشعر قال ونحوه النحوه هنا مثل ماذا مثل الريش ومثل الوبر ومثل الصوف عندهم عند الحنابلة طاهر لماذا لانه لا كحله الحياة ويمكن ان يقص في حال حياة أو يجز الصوف في حال حياة الحيوان ثم قال والمنفصل من حي كميتته نعم قالوا لا قالوا كونه لا تحله الحياة قولنا بارك الله فيكم لا تحله الحياة معناه أنه لا يحس ولا يتالم مثل العظم وبقيه الاجزاء لكن هنا قيد مهم هناك قيد مهم عنده في الريش والصوف وهذه الاجزاء ايضا لابد ان نقول ان هذا يكون من حيوان طاهر في حق حيات يعني شعر الكلبي شعر الكلب هل هو طاهر شعر الكلب هل هو طاهر لا شعر الخنزير لا وعند الحنابلة ايضا شعور السباع لا نجس لأن هذا كله عنده عندهم نجس في حال حياته نجس عندهم عند الشافعيه والحنابل الكلب نجس كله شعره وفضلاته ومن ذلك عرقه ولعابه نعم عند المالكيه ليس بنجس تناظر شافعي مع مالكي وكل منهما في العلم زاخر فقال الشافعي الكلب نجسا وقال المالكيه الكلب السبع عند الحنابلة نجس استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدماء وما ينوبه من السباع قال اذا كان الماء قلتين لم ينجس قالوا هذا ذريعه ان السباع تنجس الماء لكن الراجح والصحيح ان شاء الله أن السباع لا تنجس الراجح ان السباع لا تنجس وليست بنجس سوى بولها وعذرتها والدليل الذي ذكروه نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام انما اشار إلى نجاساتها ولعلها تبول وتروث في الماء لا يخلو من مثل هذا حيوان منفصل من حي كميتته المنفصل مثل المقطوع من شاة الآن الشاة ميتتها نجسه أو طاهره الشاه اذا ماتت تنجس او لا تنجس نعم الشاة اذا ماتت تنجس جميل المقطوع منها في حال حياتها حكمه حكم ميتتها يعني لو قطعنا رجل شاة فان هذه الرجل يصبح حكمها مثل حكم ميتة الشاة يصبح حكم الرجل هذه ايش يصبح حكم هذه الرجل انها نجسه طيب ميتة السمك ميتة السمك ما حكمها سبحان الله في الشارع وصوت الغنا الى هذا الدور اللي يعني نعم ميتة السمك طاهرة فإذا قطعنا زعنفة السمكة هذه الزعنفة المقطوعة ما حكمها ماءوبين من حي فهو ميت مثل حكم ميتته اذا الزعنف هذه لو قطعت حكمها حكم ميتة السمك فهي ماذا فهي طاهرة وان استثنوا من ذلك مستثنيات قالوا مثل الشارد من الاغل أو الطريده من الاغل قالوا إذا لم يقدر عليها الا بأن ندريكها بأسيافنا ويضرب كل منا جزءا منها يقطع قالوا هذا يجوز وكذلك فاره المسك الغزال الآن فيه معيش به الغدة اسمها فأرة المسك هذه الغدة التي يظهر المسك من من خلالها فهذه الفأرة تقطع من الغزال والناس بحاجة إلى استفادة من هذه الفأرة وقطعها لاجل هذا الطيب هذا المسك والمسك هذا الذي يأتي عن طريق الفأر هو هو أصلاً يترشح من دم الغزال نفسه كما قال القائل فانتفقي الانامه وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال فهذه فال... الفاره اذا قطعت لا نقول انها تنجس نعم لا نقول انها تنجس بارك الله فيكم نقف عند هذا الحد ونلقاكم ان شاء الله في لقاء قادم انا اعتذر عن لقاء الجمعه القادم اي لشغل لكن ان شاء الله عز وجل نحاول ان يؤثر الله سبحانه وتعالى لنا يعني فتره نتابع فيها الدروس بشكل مكثف